انا بدفع عمري ونرجع سوا من بعد عيونك ما لي حدا, ما لي حدا يموت الكون وتبقي معي بس ترجع لحظتك الناس سوا القدر اختار تكوني معو شو نعمل مبني قدرنا ننعو وغرامي انا غرام ما حدود بحلم بالهنا والهنا ما وجود لم بالهنى والهنى مش موزو من بعدك ما إلى معنى الدنيا ولا يوم ببعدك انت هني لا تنادي ولا تقولي لي تعال تعال هل كلمه كيف بدي اسمع انا قلبي اختار اللي حبيته صار لازم نكمل عمري معاه مغرمي انا وره ما له حدود بحلم بالهنا والهنا مش موجود مغرمي انا وره ما حدود بحلم بالهنا والهنا